وروا مسلم في صحيحه والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد في مسنده والبيهقي في الدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول